إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا تقلوا الله حقا تقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقلوا ربكم الذي خلقكم النفس واحدا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 وشر الأمور مهدستها وكل مهدست بدعة وكل بدعة من الضلالة وكل الضلالة في النار صلى بعد وإخوة الكرام اليوم إن شاء الله نختم كتاب النكاح وأيضا كتاب دلائل النبوة مع أننا تجاوزنا بعض القطوط لكن لم نخل بفضل الله سبحانه وتعالى تجاوز بلا إخلال وقد يعني الحمد لله وصلنا إلى القلب الذي نريده والمقام الذي نريد من الكلام على دلائل النبوة نجمع شتاك المسألة ونقول من دلائل النبوة التي نختم بها هذا الكتاب ثم أسألكم بعد ذلك عن المعاني الإيمانية التي تأخذ من هذا اولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه وبركة يده وبركة ريقه كسر الله الطعام والشراب بين أيدي الصحابة يرون ذلك عينا في غزوة الأحزاب كان الناس في ضنك شديد وكان الصحابة كما وصفه الله جل في علاء زلزل وزلزالا شديدا وكان الواحد منهم يربط على بطنه حجر من قلة الزاد وكان النبي السلام يربط حجري تأناب طلحة وهو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع صوته المخفض ذهب إلى أم سليه فقال رأيت اليوم أمرا هالني سمعت صوتا منخفضا من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب حشات وذهب في اذن النمسلم يهمس ويقول يعني ائتنا بثلاثة ثلاثة من الصحابة فغل فكأن النمسلم اهتب لها فرصة وصارخ الصارخ ان ابا تلح يدعوكم جميعا الى الطعام كأن المرأة ارادت تغطل ابا تلح يعني انت تقول ثلاثة وهؤلاء الجحات اليأتون فامرها النمسلم تضع البرم على النار فجاء الى العجين فبسق فيه وبرك وايضا الى الطعام فكان سلم يأمرهم يدخلون عشرة عشرة فيدخلون ويأكلون وبقي الطعام كما هو هذه من دلاء النبوة النبي صلى الله عليه وسلم ان الطعام يعني اكتفى بالصحابة بل وبقي الطعام كما هو وايضا ابو بكر رضي الله عنه ارضاه ان كانت هذه له فهي من باب اولى في حصولة النبي صلى الله عليه وسلم اضيافه كانوا يأكلون فاللقمة كأنها تزرع لقمة تحتها ولا يقل التعام بحال وأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى تمرات أو تميرات لأبي هريرة وقال له لا تعود يعني خذ منها ولا تحصي لا توكي لا تحصي فيحصل الله عليك فكانت في جراب فيخرج كل ما جاء يخرج من التمرات ويأكل بقي هذا الجراب بما فيه من التمرات إلى خلافة أثمان ثم ضع منه يعني ما انتهى ما نفت وهو أفعل بواسية النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من أعجب دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في حديث جابر وأنس وغير هؤلاء عندما وصفوا لنا بأن الصحابة كانوا كثر وكانوا على غير ماء فأخذ النبي السلام الركوة وفيها بعض الماء فوضع يده في الماء بأبي هو وأمه فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون جماعات يشربون ويتوبعون وباقي الماء كما هو من بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رفع يديه يده الله في أولاه إلا واستجاب الله له في الحين وفي الآن وإذ دلال وضح الله مرسل من قبل ربه في يسأل ربه فالله يسارع له في سؤله كما في غزو البد أنه رفع يديه وقال اللهم وعدك الذي وعدت اللهم ينجز لي ما وعدت اللهم ينتهلك هذه الأصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض حتى سقط الرذاء وقال له أبو بكر رضي الله عنه أرضاه هون على نفسك يا رسول الله والذي نفس بيده إن الله سيمجز لك ما وعدك حتى أن النمسلم جاءته البشر قبل أن يضع يديه فقال أبشر يا أبا بك هذا جبريل وكان معه الملائكة كما سنبين أن هذه أيضا من دلائل النبوة وعروع من ذلك عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب في الناس فدخل العربي فقال يا رسول الله ابدأ الله أن يغيثنا هلكت الأموال وجاعة العيال فقام النبي سلام يرفع اللهم اغثنا اللهم اغثنا وما, وما كان في السماء كما قال انس ما كان في السماء من سحاب حتى اظلتهم سحابة فامطرت ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمتر يتحاضر من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم وبقي المتر اسبوعا حتى جاء الاعراضي نفسه في الاسبوع الذي بعده وقال يا رسول الله هالكت هلك الزرع وهلك وهجعل ال ال ال الهيال لا يستقر حال لابن آدم بحال من أحوال قد الله أن يكف عنه أو يبعد عنه آب المطر فدع, فدع النبي الله عليه وسلم اللهم حولينا ولا علينا وما أشعره إلى ناحية إلا والمطر يذهب إلى النحية التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كما قلنا من دلاء النبوة عليه وسلم أن الله يسارع في إذابة سؤله وأيضا أبو هريرة جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله لأم أبي هريرة فدعى النبي السلام لأم أبي هريرة فما أن ذهب أبي هريرة إلا وبقية في الخارج حتى أذنت له فدخل فقد اغتسلت وتودعت وصلت ودخلت الإسلام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من دلائم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله لنبيه مع تكالم الأمم بأسرها على استئصال شأف واتحدت الكلمة على استئصال شأفة المسلمين بأسرهم وهذه الدولة لابد أن نقدم ضاجعها ومع ذلك يحفظ الله الإسلام ويحفظ الله السيد الذي جاء بالإسلام ويحفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمعت كلمة أهل الكفر في مكة على قتله وتفريق دمه بين القبائل فيرتبي أهله بالدية دون الدم وأخذوا من كل قبيلة رجلا فتيا شابا فتيا يتقلد السيف وقف على باب النبي السلام ليلة يريد أن يقتله وأعجبني في هذه القصة شهامة أهل الكفر فأهل الكفر لهم شهامة وأهل الإسلام قد سقطت شهامته نعوذ بالله من الخزلاء جاء شاب منهم لأبي جه فقال نرتقي البيت لما تنتظرون الرجل أردتم قتله نرتقي البيت فنقتله فقال له أبي جه تغتب بماء الزهر. وما ادري كيف اوتوا ادري الاخلاقيات السامية. لذلك حقا الجنس العربي افضل بكثير من اي جنس اخر. وهذا حق الله فضل العرب على غيرهم من العجب. فقال له ابو جه ما جئنا لنروع بنات محمد. جئنا لنقتل محمد. انظر وراعي فقط حتى لا يفزع بنات محمد. شهامة عظيمة الان انت ترى ما تراه ويعلم الكل. كيف أن الترويع هو الأصل والأساس هو السمة الأخلاقية الراقية فهو يقول ما جئنا لنروع بنات محمد جئنا لنقتل محمدا صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد وضع الله على عينهم الغطاء وهو يقرأ من بين يديهم واجعلنا من بين يديهم سدا ومن من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حتى مر النمسلم بين أيديهم ولم يتيقظ أحد لمروره بأبي هو وأمه هذه من دلال النبوة وأكمل من ذلك عندما علموا أنه قد فر وأنه قد هاجر فاشتد الطلب عليه فوقفوا على فواهة الغار وأبو بكر يقول يا, يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ونمسلم ثابت ثبوت الجبال الراسيات يقول له بقول الراسخ مبالو اثنين الله سالسهما الامر منتهي والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما احد درى بان الانسلام هو في هذا الغار وحدث ما حدث من المعجزات التي تعلمونها جميعا وايضا اعجب من ذلك عاصر بعدما رصدوا مئة ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم لحق به سراقة وكان بينه وبين الانسلام اشبار يدعو عليه الانسلام فغاص الخير غاصة رجل الخير في الرمال فهو علم ان هذه ليست من احد الا من الذي خلق هذا الخيط فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله ان ينجيني ولا اتبعك فيدعو الله أن يدعو الله ان ينجيه فينجيه الله الذي علا ثم اتبعه فيكرر ذلك اكثر من مرة حتى استيقن سراقه حتى استيقن سراقة رضي الله عنه وارضاه وعلم انها من الله جل فعلا فدخل الاسلام وبشره بسواري قصرة او كسرة وقد حدث ولبس سواري كسرة في عهد عمر بن الخطاب رجى الله عنه وأرضاه وأيضا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما طلب بوابا عليه او طلب حارسا له فجاء سعد بن أبي أقاس بسلاحه يشهره قال انا مواب رسول الله أنا حارس رسول الله فأنزل الله والله يعصمك من الناس فقال لا حاجة لي الآن وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد تكالب اليهود على قتله حتى جاءت هذه البئيسة البغيبة التعيسة وسمت الشات ودعت النبي صلى على طعام والنبي صلى كان من حسن اخلاقياته السميه الراقيه انه ان دعاءا يلبت فلما دعاه المرأة المراه الى طعام ذهبت ليأكل وكانت تعلم ان سلم يحب ذراع الشات فملاتها سما وقدمتها للنبي صلى فأكلاء فأكلاء نهس منها نهسة حتى تأثر يعني في موته قيل أنه تأثر بعد السم فنهس منها نهسة فتكلمت الزراع وهذه أيضا من معجزات التي اجراها الله بين هذا نبيه صلى الله عليه وسلم فتكلمت الزراع عجيب ما ليس بعجيب على الله ليس بعجيب الفغد سينطق واليد تنطق يختم الله على الأفواه وكل ما في الجسد ينطق بعد ذلك فالزراع تكلمت للنبي صلى الله عليه مسمومه حتى تركاها المسلم واستدعى المراه اليهوديه لما فعلت ذلك قالت قلنا ان كنت نبي سينجيك الله وسيعصمك وقد كان ولكن جحدوا بها واستقنتها انفسهم كبرا واستعلاء فخسروا الدنيا والاخره قالت ان كنت نبيا سينجيك الله وان كنت غير ذلك أو ان كنت كذبا اراحنا الله واسترحنا منك أو أرحنا الناس منك فلما عصم من المسلم علم يقينا أنه رسول لكن كما قال قائلهم أو كبيرهم هو هو قال هو هو قالوا ماذا تفعل كعب الأشعر قال ماذا تفعل قال عداواته إلى يوم الدين حقد وحسن بعدما استيقنوا في أنفسهم صدقه ورسالاته ونبواته وإخلاقيات السمية عداوة إلى يوم الدين حقد يريدون النبوة تكون من عندهم نفس الأمر نحن نعيش وهذا في حق للدعوة ولدون الاذن يكون من عندهم الدعوة يكون من عندهم الرئيس يكون من عندهم الفاضل او العالم يكون من عندهم ان لم يكن فعدواته الى يوم الدين والحفظ عليه والحسد الى يوم الدين ده هذه كأنها فيها شبه من اليهود أفعال من أفعال اليهود كما قلنا على مر الأصور والدهور الكبوات التي حدثت للأمة الإسلامية بسبب أمثال هؤلاء الذين لم يرفعوا رأسا لهذا الدين ورفعوا رأسا لا للدين نعوذ بالله من الخزنان الغرض مقصودة دي من المواجزات النبوة ودلائل النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من دلائل النبوة لنبينا أن الله جل فعلاء جند معه الملائكة يقاتلون معهم وينافحون عنه ينصرونهم ينصرون دعوتهم ينصرون رأيتهم فكان الله للعلى ينزل من السماء الملائكة تحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الله جل في علاه وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنام فرسول الله صلى الله عليه وسلم جند الله له الملائكة يقاتلون معه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بك هذا جبريل وأيضا قال الأنصري بعدما أسر رجلا قال والله ما أسرته إني سمعت صوتا صوتا وصوتا إيه بينهم صوت الكرباء نعم وصوتا يقول حيزوم هيا حيزوم وهذا كان فرص لملك من ملائكة السماء وهو الذي أسر هذا القرشي المكي الذي كان على الكفر وقد بيّن النبي السلام أن ملائكة نزلت تقاتل معه ضد عداء الله جل في علاه وعظهروا من ذلك لما جاءه جبريل عليه السلام بعد غزوة الأحزاب وقد خلع لأمته قال خلعت لأمتك والله ما خلعنا لأمتنا قال إلى أين قال بني قريضة إلى بني قريضة فهم ينافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه من بلاء النبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنها أيضا أن الله جل وفعله أرعب أهل الكفر من رسول الله ينصر مسيرة شهر كما قال نصرت بالرعب مسيرة شهر ما أن يجهز الجيش ويعلم الأعداء بقدوم فيسلمون له رعبوا أرعب الله قلوبهم لأن الذي يملك القلوب هو الله جل في القلوب بين إصبع من أصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء نسأل الله جل في أولاه أن نوفي حق نبينا أو نؤدي بعض حقوق نبينا على هذه الأمة ونسأل الله جل في أولاه أن يجعلها إخلاصا لوجه الكريم ونسأل الله أن يقبل منا هذا العمل وأن يقربنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن لنا يسطر علينا عيوبنا وان يغفر لنا زلتنا وخطيانا وأن يسعدنا يوم القيامة يوم لا ينفع مالنا على بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يشتد الزمع على الناس فنشرب نحن شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا نغم بعدها أبدا ونسأل ربنا جل فعلا أن يملك قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب سنة نبيه ونصر الدينه وأن يبعدنا عن كل معصية لا ترضيه عنا ونسأل الله جل فعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم أختم هذه الكلمة وأقول إخوة الكرام حق نبيكم عليكم أعظم مما تتصورون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه رحمة مهداة كما ان الله اتعث وانه اهولي ارحم عباد الله جل في الاه كما ان هذا الدين وصلنا رضا طريا على اكتاف اصحابه الكرام رضوان الله عليهم فان حقه علينا عظيم وان حق هؤلاء الصحاب علينا عظيم فاستمسكوا بسنة النبي Latv. عليه وعضوا عليها بالنوارز وعملوا بما قال رسول الله تعالى عليه وسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوارز املعوا المساجدة بسيرة النبيات içeris KARN باخلاقيات النبي السلام بايمان النبي سلام بحب النبي صلى الله عليه وسلم وانشروا بين الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم إذا علموا عظمته وعلموا حسن أخلاقه أحبوه من كل قلوبهم وإذا أحب وإذا أحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله أفواجه والمعوج منا سيستقيم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت كلما نشرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت منه ويال السعادة ثم, السعادة ثم يال السعادة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول المرء مع من احب اللهم املأ قلوبنا بحب نبيك صلى الله عليه وسلم واعلموا اخوتي الكرام ان الله كما نصر نبيه سينصرنا وان الله دل في علاك ما شرف نبيه وصحابته الكرام سيشرفنا شريطة واحدة ان نتمسك بما تمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وقت بشرنا بها النبي يوسى سلم في هذه الظلمات الحالكة وهذه الأزمنة التي انتشرت فيها الشرور معنا بصيص الأمل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم أمتي كالمطر لا يدر الخير في أولها أم في آخرها الله مجعلنا من هذا الخير وأيضا قول السلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا من خذلهم إلى أن تأتي السعة وهم على ذلك وقد قال النبي يوسى سلم أيضا بشر هذه الامة بالرفع والسنة الى يوم القيامة وان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ونحن ننتظر الان ما حدث للأولين لا يترك هذا الدين بيتمدر ولا وبر الا دخله بعز عزيز وبذل ذليل اللهم ادعلنا ممن ينصر بهم الدين واللهم ادعلنا ممن ينصر هذا الدين اخلاصا لواجهك الكريم ونكون بذلك قد ختمنا كتاب تلائل النبوة والحمد لله ثم الحمد لله على اتمام النعمة ثم ذلك ننتقل الى الكلام على كتاب النكاح لنختل كتاب النكاح ونكون قد ختمنا أيضا ضلائل النموة والكتب بفضل الله تتوالى الآن في الانتهاء فنسأل الله للفعلاء أن يرعلها إخلاصا لوجه الكريم ويجعل هذه الثمرة نصرة لدين ربنا جل في علا فأما الزبد فيازه بجفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثف في الأرض